قال عم معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال ثم قال ألا أدلكا على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع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 إلا حصائد ألسمتهم حال الحديث رواه الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح كنا بدان الحديث حول هذا أو الكلام حول هذا الحديث وانتهينا إلى ما علق به الحديث المؤلف من ان هذا الحديث وان قال فيه الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح الا ان في اسناده انقطاعا حيث ان عددا ممن رواه عن عن معاذ رضي الله تعالى عنه لم يدركوا معاذ ثم بدأ المؤلف يتناول قضايا الحديث مسألة مسألة حتى وصل عند تفسير قول النبي صلى عند تفسير قول الله تعالى فيما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع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 تبدأ من بعد صلاة العشاء الى اخر الليل سواء نام عنها الانسان يعني نام قبلها او لم ينم وما دامت الصلاة تعدى في هذا الوقت فتسمى بصلاة الليل وذكر فضل صلاة الليل وأن صلاة الليل يرجى قبولها ذلك لأنها تصادف اوقاتا فاضلة فمنها ثلث الليل الآخر ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله من غير تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وإنما نقر ما صح, ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الرب جل وعلا ثم ينادي في عباده هل من مستغفر فاغفر له هل من صاء من تائب فاثوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هكذا حتى يطلع الفجر ولذلك كانت هذه الاوقات اوقات اجابة وعلى المؤمن ان يتحرى ويتحين هذه الاوقات يتوجه بها الى الله تعالى يساله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والاخره فانه قمن ان يستجاب له ولذلك يقول الإمام النووي الامام ابن رجب في تحديد وقت قيام الليل قال وكل هذا يدخل في عمو لفظ الآية فإن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله تعالى ودعائه فيدخل فيه من صلى بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها لا سيما مع حاجته الى النوم ومجاهده نفسه على تركه يعني ترك النوم لأداء الفريضة قد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء إنكم لن تزالوا في صلاة من انتظرتم الصلاة قال ويدخل فيه يعني في من جاءه الوعد في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد وهو افضل انواع التطوع انواع التطوع بالصلاة مطلقا لانه سئل عن افضل الصلاة قال صلاة الليل قال وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى اداء صلاة الصبح لا سيما مع غلبة النوم عليه ولهذا يشرع للمؤذن في صلاة الف... في أذان الفجر أن يقول في أذانه الصلاة خير من النوم وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلاة الرجل من جوف الليل ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل قال وخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي امامه رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع يعني أكثر سماعا قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات قال واخرجه ابن ابي الدنيا ولفظه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اي الصلاة افضل قال جوف الليل الاوسط قال اي الدعاء اسمع قال دبر المكتوبات قال وخرج النسائي من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الليل خير قال خير الليل جوفه. قال وخرج الإمام أحمد من حديث أبي مسلم قال قال قلت لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أي قيام الليل أفضل قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال جوف الليل الغابر او نصف الليل وقليل فاعله قال وخرج البزار والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الليل أجوبوا دعوة قال جوف الليل قال زاد البزار في روايته الآخر أي النصف الآخر قال وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال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 قال وخرجه الإمام أحمد ولفظه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الساعات أفضل قال جوف الليل الآخر قال وفي رواية له ايضا قال جوف الليل الآخر أجوبه دعوة قال وفي رواية له قلت يا رسول الله هل من ساعة اقرب الى الله من اخرى قال جوف الليل الاخر قال وخرجه ابن ماجع وعنه وعنده جوف الليل الاوسط وفي رواية للامام احمد عن عمر بن عبسة قال قلت يا رسول الله هل من ساعة افضل من ساعة قال ان الله ليتدلى في جوف الليل الآخر ليتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك وقد قيل إن جوف الليل إذا اطلق فالمراد به وسطه وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسطه الثاني وسط النصف الثاني وهو السدس الخامس من أسداس الليل وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي قال وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة, سنا وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد قال وفي رواية للإمام أحمد من رواية شهر ابن حوشب عن ابن غنم عن ابن غنم يعني عبد الرحمن عن معاذ بن يعني ابن جبر رضي الله عنه قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر. وقوام هذا الامر وذروة السنام قلت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأس هذا الامر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإن قواما هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإن ذروة السلام منه الجهاد في سبيل الله إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويرت الزكاة ويشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصروا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال وحسابهم على الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا برت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعض الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له او تنفق له في سبيل الله ومعنى تنفق له يعني اي تهلك وتموت الدابة يخرجها للجهاد فتصرع في الجهاد، فهذه من أثقل الأعمال التي يغنمها العبد في سبيل الجهاد في سبيل الله. ها؟ نعم. اعتصموا مني وعصموا دماءهم. اعتصموا من الجهاد من القتال وعصموا دماءهم. وأموالهم إلا بحقها قال ولا ثقل ميزان عبد كذاب تنفقوا له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله عز وجل قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه أشياء رأس الامر وعموده وذروة سلامه فأما رأس الأمر ويعني بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء لأنه إن قر بها ظاهرا دون باطن كان منافقا وإن ابى أن يقر بها باطنا وظاهرا كان كافرا فلا بد من الإقرار بها ظاهرا وباطنا يسأل سؤال يقول ظهر الله لكم هل يجوز تقدير حظ مضاف في النزول كقول القائل نزول رحمته تعالى نقول أن, إن هذا تأويل وتأويل يعني أوله من أنكر صفة النزول وهذا من التأويل الفاسد ومن التأويل الباطل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وبيّن وأن صفة النزول هي صفة كمال وكل صفة يتصف الله تعالى بها تدل على الكمال فهي صفة وهي من صفات الافعال التي يفعلها الله تعالى متى شاء ولا يفعلها متى شاء وهي من دلالات كماله, دلالات كماله سبحانه وتعالى وانما لجأ الى هذا التأويل من اول الصفات وذهبا الى تعويلها ظنا منه ان النزول فيه تشبيه مع ان النزول نزول الرب سبحانه وتعالى واستواؤه فوق عرشه وغيرها من هذه الصفات جاء ذكرها في كتاب الله وجاء ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدا أعلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته من الرب سبحانه وتعالى ولا أحد أعلم بأسمائه وصفاته من نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الله يوحي إليه ويعلمه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث وهو حديث ثابت خرج في الصحيحين وغيرهما من أن الرب سبحانه وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه سؤلا إلى أن يظهر الفجر وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وهذا من عفوه سبحانه وتعالى وهذا من تودده سبحانه وتعالى لعباده لأنه الرؤوف والرحيم والودود وهذه الصفات إثباتها فيه الإيمان بالغيب وهو من خصال أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبرنا بما ندركه ونفهمه ولو كان هذا كما يقول بعض من أول هذا الحديث وامثاله بان هذا يعني القلب أو العقل لا يدركه نقول ليس بلازم أن يدرك العقل كيفية لكن معناه يكفي في أن يدرك لأن الرب سبحانه وتعالى له ملكوت كل شيء وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو سبحانه وتعالى له مطلق الكمال فمن كماله ومن كمال صفاته أنه ينزل وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في كتابه سب... كتاب... كتاب الله سبحانه وتعالى فقد جاء ذكر الاستواء في القرآن في سبع مواضع كلها يذكر الله بها أنه استوى على العرش وأن العرش فوق المخلوقات وهو فيه اثبات لعلو الله سبحانه وتعالى وكل هذه صفات متلازمة إذا آمن الإنسان بها كان ذلك من كمال الإيمان وكان ذلك من الإيمان بالغيب وكان ذلك من الإيمان بما جاء به الرب سبحانه وتعالى في كتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن التأويل في مثل هذا إنما هو يعني قول مبتدع وليس له مبرر ولا موجب، بل إن الواجب علينا أن نؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإنه لا أحد اعلم بما في كتاب الله من الله ولا أحد اعلم بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بهذا. من الايمان بالله سبحانه وتعالى الصحابه كانوا اهل ايمان اذا قيل لهم عن الله امنوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بقصه او جرت عليه قصه جاءه رجل استضافه فبعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته هل عندكم من ضيافة وكل امراه تقول ما عندي شيء وأحس رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف الرجل وأخذه إلى بيته واخبر زوجته بان هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما عندي الا طعام الاطفال فقال اصنع الطعام وعلل الاطفال حتى يناموا ثم قدم الطعام للضيف وقومي الى السراج كانك تصلحينه فأطفئيه ونوهم الضيف اننا ناكل ولا ناكل حتى ياكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت او فعل ذلك فلما طلع الفجر اخذ الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وبعد ان فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الفجر والتفت وراء الرجل فقال له لقد ضحك الرب سبحانه وتعالى من صنيعكم البارحة فقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم قالوا والله لا نعدم الخير من ربي يضحك امنوا وبنوا على هذه الصفه عنا صفته كمال وخير ولم ياتي هيان بن بيان ويقول كيف يضحك لان مساله الكيفيه هم اعجز من ان يدركوها اعجز من ان يدركوها وانما يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب والنبي صلى الله عليه وسلم متى وصف الرب بصفة آمنا بها وسلمنا وأدركنا معناها لكننا نجهل الكيفية لأن العقول لا تدرك ذلك والله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ويقول جل من قائل ولا يحيطون به علما قال المؤلف وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم القسطاط أو كما يقوم الفسطاط على عمود، والمراد بالفسطاط عن الخيمة الخيمة لا تقوم إلا على العمود وكذلك قوام الدين هنا الصلاة فمن ادى الصلاة اقام دينه ومن ضيعها ضيع دينه قال كما يقوم الفستاط على عموده فهو الصلاة وفي الرواية الاخرى واقام الصلاة وايتاء الزكاة وذكر الصلاة والزكاة هذا من المقارنة والاتفاق كما اشار الى ذلك الصديق ابو بكر رضي الله تعالى عنه يوم ان منع بعض المرتدين دفع الزكاه وقالوا لا ندفع الزكاه وبعضهم تجرأ وقال انها جزيه ونحن لا ندفعها فقال رضي الله عنه والله أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله ولذلك ذكرت هنا مع الصلاة قال وإيتاء الزكاة وقد سبق القول في أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وارفعه فهو الجهاد وهذا يدل على انه افضل الاعمال بعد الفرائض كما هو قول الامام احمد وغيره من العلماء وقوله في رواية الامام احمد والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ومعنى شحب يعني الصر وقل فيه جريان الدم ما شحب وجه ولغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله عز وجل قال يدل على ذلك صريحا يعني من ان الجهاد يأتي بعد الفرائض فرائض الاسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم ثم ياتي بعدها إيه؟ الجهاد قال وفي الصحيحين عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله وقوله إيمان بالله يعني وما يلزمه من الصلاة والزكاة والحج ثم ياتي الجهاد وفيهما ما أيوة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الأعمال أفضل الأعمال ايمان بالله ثم جهاد في سبيل الله قال ولا حديث في هذا المعنى كثيره جدا يعني في بيان فضل الجهاد وقوله الا اخبرك بملائك ذلك كلي قلت بلى يا رسول الله قال فاخذ باللسان فقال كف عليك هذا الى اخر الحديث يعني مناقشة معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به واجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم هذا يدل على أن كفى اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه قال وقد سبق الكلام على هذا المعنى في جرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي جرح حديث قل آمنت بالله ذنب استقيم قال وخرج البزار في مسندي من حديث أبي اليسري أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنه قال أمسك هذا وأشار الى لسانه قال فاعادها عليه فقال ذكلتك امك هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم وقال يعني الترمذي أو قال يعني البزار اسناده حسن والمراد بحصائد الألسنت جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد, يوم ثم يحصد يوم القيامة ما زرع فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة نسال الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا واياكم من الندامه ثم قال المؤلف قال وظاهر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه يدل على ان اكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم فان معصيه النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك ويدخل فيه شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. قال أخرجه الإمام أحمد والترمذي. قال وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب قال وخرجه الترمذي ولفظه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها باسا يهوي بها سبعين خريفا في النار يعني سبعين عاما قال وروا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ان عمر رضي الله تعالى عنه دخل على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وهو يجبذ يجبذ لسانه فقال عمر ما غفر الله لك فقال ابو بكر هذا اوردني الموارد قال وقال ابن بريدة رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه آخذا بلسانه وهو يقول ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم قال فقيل له يا, يا ابا عباس لم تقول هذا قال إنه بلغني أن الإنسان وراه قال ليس على ش... ليس على شيء من جسده أشد... أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أملى به خيرا قال وكان ابن وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الارض شيء أحوج أحوج إلى طولي سجن من لسان وقال الحسن اللسان أمير البدن فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت وإذا عفى عفت وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله قال وقال يحيي ابن أبي كثير ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله قال وقال المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر البر كله غير اللسان فانك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار وذكر اشياء نحو هذا ولكن لا تجده لا يتكلم الا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد